النفختان في الصور الراجفة هي الأولى والرادفة هي الثانية كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة ياسين عند قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون تقدم بيان ذلك وسميت الأولى الراجفه لما يأخذ العالم كله من شدة الرجفة كما في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وقوله جل وعلا فصائق من في السماوات ومن في الأرض وذكر ابن كثير رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه فقال رجل يا رسول الله أرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قال ابن كثير يستنكر المشركون البعث بعد الموت والحافرة الحياة بعد موتهم ومصيرهم إلى القبور ونقل أن الحافرة النار وأكثر المفسرين على أنها الحياة الأولى يقال عاد في حافرته أي رجع في طريقه كأن محياه الأول حفر طريقه بمشيه فيها وعليه فلا علاقة له بحفرة القبر وإنما هو تعبير عربي عن العودة في الأمر ويشهد له قول الشاعر أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من صلع وعاري أي أرجع إلى الصبا بعد الصلع والشيب وقول الآخر أقدم أخا نهم على الاساوره ولا يهولنك رؤوس نادرة فإنما قصرك ترب الساهرة حتى تعود بعدها في الحافرة من بعد ما صرت عظاما ناخره، وقد دلت الآية بعدها على أن المراد بالحافره العودة إلى الحياة مرة أخرى في قوله قالوا تلك إذن كرة خاسرة والكرة هي العودة إلى الحياة الأولى وهي ما قبل حفرة القبر من تكرار الحياة السابقة والله تعالى أعلم قوله تعالى أئذا كنا عظاما نخره العظام النخرة هي البالية والتي تخللها الريح كما في قول الشاعر وأخليتها من مخها فكأنها قوارير في اجوافها الريح تنخر ونخرة الريح شدة صوتها ومنه المنخر لأخذ الهواء منه ويدل لهذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قوله تعالى هل أتاك حديث موسى بين جل وعلا هذا الحديث وموضوعه ومكانه بقوله بعده اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله فقال أنا ربكم الأعلى قوله تعالى ناداه ربه بالواد المقدس بين القرآن الكريم أنه الطور في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا إلى قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة والمباركة تساوي المقدس فبين تعالى أن المنادات كانت بالطور وهو الوادي المقدس وهو طوع وفي البقعة المباركة وقد بين تعالى ما كان في ذلك المكان من مناجاة وأمر العصا والآيات الأخرى في سورة طاها من أول قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذر نارا إلى قوله اذهب إلى فرعون قال صاحب التتمة أثابه الله وقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى القول في ذلك الموقف في سورة مريم عند قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقد بين الله تعالى في سورة طاها كامل قصة المناداة من قوله إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوعد المقدس طوع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. ثم بين قصه العصا والآية في يده عليه السلام وإرساله إلى فرعون وسؤال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واستيزار أخيه معه دون التعرض إلى أسلوب الدعوة وفي هذه السورة الكريمة بيان لمنهج الدعوة وما ينبغي أن يكون عليه نبي الله موسى عليه السلام مع عدو الله فرعون وأسلوب العرض هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ثم تقديم الآية الكبرى ودليل صحة دعواه مما يلزم كل داعيه اليوم أن يقف هذا الموقف حيث لا يوجد اليوم أكثر من فرعون ولا أشد طغيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مع فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري ولا يوجد اليوم أكرم على الله من نبي الله موسى وأخيه هارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ومع ذلك فيكون منهج الدعوة من أكرم خلق الله إلى أكثر خلق الله بهذا الأسلوب الهادئ اللين الحكيم منطلقا من قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فكان كما أمرهم الله وقالا كما علمهم الله هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهذا المنهج هو تحقيق لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقد وضع القرآن منهجا متكاملا للدعوة إلى الله وفصله العلماء بما يشترط في الداعي والمدعو إليه ومراعاة حال المدعو وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من سورة المائدة وقول الله تعالى وما اريد ان اخالفكم إلى ما انهاكم عنه في سوره هود وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن في سوره النحل ومجموع ذلك كله يشكل منهجا كاملا لماده طريق الدعوه إلى الله تعالى فيما يتعلق بالداعي والمدعو وما يدعو اليه وكيفيه ذلك والحمد لله أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من المؤلف على ما تقدم من كلام الشيخ نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته